واحمدو بقدرته من لساني يقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت راضي الحكيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لدنك انك انت الوهاب ربنا وفردنا الذين ولا تجعل في قلوبنا للذين امنوا وربنا انك غفور رحيم بنا او ديوا دي واي دي دي اوي مامي او مامي او ربنا لا تجعلنا في سنه القان الظالم ولينا برحمتك من الرقيب الكاشف ربنا اجعل علينا صدرًا متوفنا مسلمين ان تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم علمنا ما يرضى عنا وارضنا بحالتنا وارضنا اجعلنا معاونا وإدراكا حسنا الله ونحمل وكي لا الله ونحمل وكي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي اللهم صل على محمد وعلى ali محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى ali محمد كما بارك على إبراهيم حبيب مجد وصلنا إلى قول المؤلف ونبي بغسلنا إناء ماء ونودب غسل إنا ويوراقوا طعام وحوض تعب سبع يهلو كل مصلحة نعم واندبوا غسلوا إنا إنا واندبوا غسلوا إنا إماي ويوراقوا ونودب ونودب نعم ونودب غسلوا ويوراقوا لا طعام لا طعام حوض لا انا طعام حوض بلا انجس نعم نعم بلا انجس ان تعبد هسه عنده ولا قال وندب غسل اناء ماء معناها يندب وغسلو اناء الماء ويورق اي هذا الماء لا طعام لا إناء طعام لا لا يراقب الطعام لا طعام معناه لا يراقب لا طعام لا الطعام لا, لا طعام بلا نية معناه لا يطلب في هذا النية تعبدا أي ليس تعللا ليس إذا إذا أخرها لاله نعم تعبدا تعبدا يعني أنه ليس معللا وإنما هو نحطوا تعابدين بسبب ولوغ كلب يفعل هذا ما بسبب ولوغ كلب أنا يراقو ما ييراقو أدماء من عنا الماء ويغسلون عنا سبعا ولا يراقو الطعام ولكن يغسلون عناه سبعا ولا يراقو ما في الحوض ولا يغسل هذا يفعلوا إذا ولا الكلب في الحوض لا يترتب عليه شيء إذا ولا فينا الطعام لا يراق الطعام وإنما يغسل الطع إناء السبع وإذا ولا فينا الماء يراق الماء ولا يا ولا ويغسل السبع وما إراقة في النام فلا حديث مسلم من رواية أبي هريرة قال إذا ولا الكلب في طهور إناء أحدكم لا ولا في كلب أن يغسله سبعا، ولهم بالتراب وفي رواية في الورق، في رواية الورق، وأما الطعام فإن الطعام لا يطرح بالشك، ولهذا لا لا يطرح من مجرد لغة الكلب، لأن الكلب عند المالكية. ليست ناجسًا، والذي لا يطرح الطعام بولوغه فيه، لأنه إنما يقصل منه إناء تعبداً فقط، والحوض نظرًا لأن لأنه كبير والماء فيه كثير لا يضره ولولكذي، ونعم. قال تعبدا بلا نية تعبدا سبعا سبعا طبعا سبعا سبعة سلاتين. يقول لك البيض مطلقا البيض كبير مطلقا البيض كبير مطلقا سواء كان سواء سواء ولغ مثلا عدة مرات أو لغ ولغى... فيه كلاب وسواء ولغ كثيرا ولغ قليلة مطلقا لا لأنه ولغش معنى ولغ ألغم أن أحرك لسانه في الماء أو في الطعام لا غيره عند قصد الاستعمال لا غيره لا غيره عند قصد الاستعمال لا غيره إلى غير الكلب أنا إلى ولغات دابة أخرى في الإناع دابة أخرى فينا غير الكلب لا يقصل الإناع بولوغها فيه بلا نية ولا لا, لا غيره عند الاست عند إرادة الاستعمال لا لا لا فانا هذا لا ينبؤ الا الى اراده استعماله هذا لا في استعماله فلا يندبو لك قصبه بلا نيه ولا تطلب فيه النيه لان ازاله النجاسات عموما وما اشبه النجاسات لا تطلب فيه النية. انما النيه تطلب فيه طهارته لا يضعها وتخابر، والأصل طبعاً في ندبية وذوق الكلب، وحديث أبي الذي أخرجه مالك في المطّة، وأخرجه البخاري ومسلم، يعشري الكلب في حين أحدكم فليختله السبع، وجمعاء العلماء على أن الإناء الذي ولا عليه الكلب يغسره سبعة وهم أبو أحمد والشافعي ومالك إلا أن مالكا لم يأخذ برواية التتريب نظارا لاضطرابها في بحديث مسلم أولى أنه بالاضطراب وبحديث عبدالله مغفل عند مسلم كذلك وعسلوه الثامنة بالطرع بحديث الترميل الترمذي ولاهن أو أخرى ولذلك ترك التتريب وأخذ أحمد والشافعي بالتتريب لأن تطهير الإناء من لغة الكلب معلد عندهم معلد عندهما فلذلك التتريب لا بد ورأينا ان الراجح هو مذهب أحمد والشاجع لأنه ذبت كما ذهب إليه بعض المتقدمون وذبته أيضا بالحديث أن كلب يتركه جرافين كثيرة جدا عند ولوه إبرينا ولا يزيلها الابتراب يسلوا هاي البتة، وهذا الشافعي إلى جمهور العلماء على عن الكلب يغسلوا ما وراء فيه سبع، وهذا هذا أبو حنيفة إلى أنهم يغسلوا ثلاثة، أنه تجزئه في هذا، تجزئه في هذا، وسدد الذي ذلك بحديثي. بحديث تكتم فيه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن هذا الكبارين هذه نقصلوه ثلاثة أو خمسة على سبيل التخيير، وتدل كذلك بمعوية من أن أبا هريرة كان يفتي بغسل الإناي من لغة كرب ثلاثة وهو راوي حديث. والصحيح هو ما له جموع العلماء هو غسلوا لنائي سبع نعم هذا اللي يقول المولى يورق طاعم كتير يورق طاعم لأنه... لأن الشافعي عنده وهو أحمد أن أن أن الأعاب الكلبي نجس هل يمكنك ان تتعامل الطعام الجزء. نعم الشكل او بهذا ولا او بهذا الشكل او بهذا الشكل او بهذا الشكل او بهذا الشكل او بهذا الشكل او بهذا الشكل او بهذا الشكل او او بهذا الشكل او بهذا الشكل او بهذا الشكل او بهذا الشكل او بهذا الشكل او بهذا الشكل او بهذا الشكل او بهذا فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين ومنابط شعار رقص متابع نعم سيتكلم <تكلم> عن الغسل فرائض الوضوء فرائض الوضوء لعصل فيها قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغسسلوا وإن كنتم مرضي على سجلين أو جاحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلن تجدوا معا فتجدوا معا فتنموا صعيدا طيب قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إلى الصلاة فاغسروا وجهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا بعروسكم إلى وإن كنتم نضاء على سهر أو جاء أحد منكم من الغائب أو من النساء فلتجدوا ما عندك أنه صعيداً قيد فانسحبوا بوجوهكم وإيديكم منه وكذلك قال الله إتباعك وتعالى في السرعة الأمثال ليغشيكم عسى أمنة منه ونزعلكم من, من السماء ليطحركم به ويهدعكم لجئس الشيطان وليغط على قلوبكم ويغط به الأقلام فألك قال الله تبارك وتعالى بشورة في التوبة فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله أحبهم الطحر ومن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريره الذي أخرجه مالك وأحمد والنسائي وذكر البخاري تعليقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء حديث عمران مولى عزمان بن عثان قال دعا عزمان بوضوء فغسل كثي ثلالة أمة مضمضة واستنشق فنغمض وستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى من ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليسرى إلى الكعبين لمنع المرفق رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ثم اليسرى إلى ذلك أن قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضى وفي رواية ما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضى نحو وضوء هذا وقال من توضى نحو هذا وصلى ركعتين لا يحدز فيه مع نفسه أغرى الله له ما تقدم من جده حديث أخرجه الشيخ وكذلك حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قال على, علي ومثح برأسه نرة واحد وحديث عبد بن سيد بن عاصم رضي الله عنه عند الشيخين في الثفة وضوء الله صلى الله عليه وسلم قال أما مثح برأسه فأقبل بي يديه وفي لغة بدا بمقدمة أسه لما لا يبهرنا الى أقفاء لما رده الذي بدأ عبد الله من عمر رضي الله عنه عند أبي داوود والنسائي صحيح الحاكم في قصة وضوء في وصيته وضوء على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومسح جسده وأدخل إصبعيه سباحتين في أذنه ومسح بذانه راهرا أذنه حديث أبي راية عبد الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستيقظ احدكم من منامه فلينتخر ثلاثه فليستنهض ثلاثه فان الشيطان يبيت على خيشومه حديث ابي هريره رضي الله عنه عند الشيخين على قال رسول الله فالبطار الله عليه وسلم استيقظ أحدكم من نومين لا يغمس يده في الانان حتى يغسلها ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وحديث لقيط بن صدات رضي الله عنه عند الأربعة الصححة والحاكم قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغي الضوء وباء حل بين الأصابر وبالغي الاستنشاقي إلا أن تكون صعبا ولأبي داود إذا توضعت فمضمت وحديث العلمان رضي الله عنه عند الترمذي وصحى الحاكم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عند أحمد وصححه الحاكم قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل للمد فجعل يدرك راعيه وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال عند البهقى قال مسح رسول الله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزمه ماء غير الماء الذي أخذه لرسي وهو عند مسلم من هذا الوجه. و ومسح رأسه بماء غير لفظ يديه وهو محفوظ خرجه مسلم وحديث ابي هريره رضي الله عنه عند الشيخين والذي هو لمسلم قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامه ورم من اثر الرطوب فمن استطاع منكم ان يطيل ورته فليفعل حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قال قالت, قالت, قالت, قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب في تناول عليه وطهوره وفي شانه كله وحديث ابي هريره رضي الله عنه عند الأربعة وطحاها الحاكم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا توضأتم هدأوا ببيانيكم حديث المغياء للشعبة رضي الله عنه قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على فمسح على خفيه وعلى ناصيته وعلى الإمام على الإمامة وعلى ناصيته وعلى الإمام حديث مسلم وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند النساء في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به وهو عند مسلم برغض خبر ابدأوا بما بدأ الله به وحديث جابر رضي الله عنه عند الدار قطني وفي سنده ضعف قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضى يمر الماء وعلاء ميرتاكي حديث ابي رات رضي الله عنه عند أحمد وابي داود وابي مات قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لم يذكر رسول الله عليه وهو ضعيف واخرجه الترمذي من حديث عيد بن زيد وهو ضعيف كذلك وقال البخاري هو أحسن شيء في الباب وخرجوا التنمي كذلك من حديث أبي سعيد وهو ضعيف كذلك وقال في إسحاق هو أحسن شيء في الباب قال أحمد لا يبقى في هذا الباب شيء حديث وقال بن منصره عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المطمضة ودي استنشاق خرجه داود ضعيف علي الله عنه عند أبي داود قال في السبت وضوء عسو الدعي صلى الله عليه وسلم قال يا يا لك ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون من من اجل من اجل ان يكون هناك افضل من من من بيديه الماء فتنضمض واستنشق من الغرفة واحدة يفعل ذلك ثلاثه وحديث أنسي رضي الله عنه عند أبي داود والنساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه يصلي وفي قدمه مثل الظهر ينصب الماء فقال أرجع أحسن ظهرك حديث وانسان رضي الله عنه عند الشيخين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضع بالمد ويقتسل بالصاع إلى خمسة أنداء حديثه وانسان رضي الله عنه عند مسلم والترمذي وأحمل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من ما لا الله واشهد ان الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا, لا شريك له أن محمد الله ورسوله من وزاد مسلم اللهم اجعلني من التوابين و من المتطهرين وزاد احمد من مرعى بصره الى السماء ومن احدث هذا الباب حديث عائشه رضي الله عنها عند احمد والنساء وذكرى البخاري تعليقا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفن مرضاة كالرب وحديث زيد بن خالد رضي الله عنه عند أحمد والتلمذي أحسنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا أنا على أمتي لأخفت صلاة العشاء إلا هدف الليل ولا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة حديث أبي مرات عند الشيخ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن شق على أمتي لا بالسواك عند كل صلاة وحديث المقدار ابن شريح عن أبي عند مسلمين وغيره قالت سأفت عائشة رضي الله عنها بمكان يبدأ عسول الله صلى الله عليه وسلم يادخل البيت. بيت قالت كان يبدأ بالسوا حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وأبي داود قالت ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ولا نار فاستيقظ الا تسوك وحديث حديثه رضي الله عنه عند الشيخين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم, يقوم من الليل فيشو الصفاه بالسواك وللنساء امرنا بالسواك فاذا قمنا من الليل وحديث عليه رضي الله عنه عند أحنى عند أحنى في صفته الوضوء فيه أنه أدخل إصبعيه عند الوضوء أصابعه عند الوضوء في جمهه مستاكن بذلك وحديثه عامر بن ربيع رضي الله عنه عند أحمد والترمذي وحسنهم قال عيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحطي يستاق ووصائم حديث عائشة رضي الله عنه عند ابن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خصال الصائم السواك حديث ابن عمر رضي الله عنه عند البخاري قال يستاك الصائم أولى النهار وآخرة وحديث ابن عمار رضي الله عنه عند الشيخ على قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذوه من الصائم أطيبه عند الله الذي يحمسك حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وعيره قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطر قص الشارب وإعذاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وتقليم العظافر وغسف البعاجن ونتفه الإبطي وحرق العانة وانتقاص الماء يعني استنجاه قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون وحديثه استقر الله عنه عند أحمد والنساء قال قايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع فاستوكف ذلاهم أي غسل كثير وحديث أبي وريرة عند الترمذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستيقر أحدكم من الديل فلا في الإنان. يغسلها ثلاثة. حديث عمر رضي الله عنه عند الدار عند الدار قطني وأصححه قال إن قطني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه فلا لا فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طارت يده. وحديثه ااا حديثه ااا وحديثه حديث علي رضي الله عنه حديثه بحديث علي رضي الله عنه في صفة أذو النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه متنظمت واستنشق واستنذر بيده اليسرى فلازم وقال هذا ظهور نبي الله الحديث أخرجه بدو النساء وحديث رضي الله عنه من الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أعادكم فليجعل في منخري لا حديثه العباس بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنذره مرتين بالغاتين أو ثلاثة، والحديث خرجه الترمذي ودمش، وحديثه، ااا حديثه، ااا حديثه أبي امامة رضي الله عنه. في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وصف النبي صلى الله عليه وسلم هلاله هلاله وقال وتعاد المأقين جمع مؤقين تهدية ما وهو مقدم العين وحديثه حديث المقداد بن معد يكرب عند أحمد وأبي داود قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوع فغسل يديه زلازة ثم غسل يديه زلازة ما غسل وجروا هلالا مرسل لراعيه ذمة مضمضة واستنشق الهلال أي فيه تأخير المضمضة عن غسل اليدين حديث الربيه بنت معوز من عفراء عند الدار قطني وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر المضمضة والسنشاق عن غسل الوجه وحديث عمر بن عمبستة عند مسلم قال قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء قال ما من غجل يقرب وضوءه ثم يتنضمط ويستنشق إلا خرت الخطايا من فيه وخياشينه مع الماء فإذا غسل وجهه كما أمر الله إلا خرت الخطايا من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى النافقين إلا خرت الخطايا من يد من أن من أط من أ من أنام له يمسح رأسه إلا خرة الخطايا من أطراف شعره لعله لما يصل رجليه إلا خرة الخطايا من رجليه من أنام له لعله وحديث لعباس عند البخاري. وفي صفة أضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفي أنه غسل وجهه بعرفة في أنه غسل وجهه بعرفة واحدة وحديث انس رضي الله عنه عند أبي داود قال في النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخذ كفا من ماء فشعله تحت فإدخله تحت لحيته فخللها به وحديثه وعليا رضي الله عنه عند أحمد حديث بن عباس عند أحمد وضعي علي رضي الله عنه قال وأخذ بيده الماء وصك الماء فصك به وجهه وألقى بإبهاميه ما أقبل من أذنه وحديث حديث ابن ماجه رضي الله عنه للماجه الذي أخرجه قال جديه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيونان من فأس وحديث الربي بنت معوذة رضي الله عنها عند أحمد, أحمد والتلميدي عند أحمد وبي داود عند أحمد وبي داود قالت في صفة وضع النبي صلى الله عليه وسلم ومسح برأسه فمسح رأسه كله من فوقه لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته ولأحمد والترمذي وحسنه مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخره بمقدمه ومسح بأذنيه كلتيهما ظاهرهما وباطنهما وحديث آآ آآ بحيته عند الترمذي وحسنه في صفة أضوء علي رضي الله عنه قال ومسح رأسه مرة وحديث ابن عباس رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود في صلة النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ذلالاً ذلالاً وقال ومسح برأسه وأذنه مسحة واحدة ومذل هو حديث المال عند أبي داود وحديث ابن عباس عديد من عباس رضي الله عنه عند الترمذي وفيه قال توضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح برأسه وأيونيه وعرهما وباطنهما وللنساء ومسح بأيونيه باطنهما بمسبحتين وظاهرهما بإبهامين وحديث الرضي بنت المعود عند أبي داوود التنمي قال التوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة حديث الليث ابن طلحة ابن مصرح عن أبيه قال بس رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مؤخر العنق والحديث عند أحمد وكذلك حديث إسمان رضي الله عنه عند الدار قطن بقائره قال توضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ويرعيه حتى مس أطراف عطده ورسل حجر رأسه وقامر على أذنيه ولحيته وغسل نجله حديث أبي ورأة رضي الله عنه عند مسلم وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع حتى أشرع في عدده فرسل جراعه حتى أشرع في عدده وغسل رجليه حتى أشرع في ساقيه، و كذلك هذي إلى حديث حديثه أبي رأ الحديث هو رضي الله عنه قال قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث أبي رافع عند الدار القطني وعند الدار القطني وابن ناجي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابعه في الوضوء وحديث معباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحمد ورس كل ما ترمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضع أحدكم في يخلل أصابع يديه ورجله حديث من سورة من شداد عند الخمسة إلا أحمد قال رائف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضع فخلل أصابع أجليه بخنصره و من هذه الأحاديث كذلك حديث أبي أمية أبي حديث عمر بن أمية عمر بن أمية الضمر عند البخاري قال توضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على إمامته وعلى الخفين حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عند الترمذي وحسنه قال توضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الإمامة والخفين وحديث بلاد عند مسلم وغيره قال كان توضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والخمار ولأحمد مسحوا على الخمار والخفين حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عند احمد قال قال قال, قال رسول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفّيه وخماره حديث نوبان عند قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه على الخفّين والخمار حديث ذوبان عند أحمد و داود قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاشتد عليهم البرد ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فعمرهم أن يمسحوا على العصايب والتساخن عصائب أي لنام والتساخن أي خلاف و هذه الأحاديث كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الشيخين قال كنا في سهر مع النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عنا فأرهقنا العصر جعلنا نمسح ونتوضا ونمسح على أصلنا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مرتين وثلاث ويلن للعاقب من النار. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم. أبي رضي الله عنه عند مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لم يغسل حقيبه، فقال ويل للعاقب من النار. حديث جابر رضي الله عنه عن الله عند أحمد وغيره. قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما لم يمسحوا عقابه فقال ويدن للعقاب من النقل حديث عبد الله من حال عند الدار القطني وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدن للعقاب وبطون العقدان من النقل ومن هذه الاحاديث كذلك حديث حديث و عباس رضي الله عنه عند البخاري وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرّة حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عند البخاري وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين وحديث اثنان العافان عند مسلم وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاث مرات حديث عمر بن الشعيبي عن جده عند الترمذي وغيره قال جاء عرابي فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وضوء فأعراه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء الهلال الهلال وقال من زاد على هذا فقد ظلم وتعدى وأشاء ومن هذه الحديث كذلك حديث خالد بن عدان عند أحمد وابي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن رجل توضع فترك على قدمه ترك على رجله مثل الوضوء الذي لم يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء ولأحمد والصلاة وحديثه رضي الله عنه عند مسلم وفيه أن رجل توضع فترك مثل الوفر إلى منصفه الماء فأبصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرجع فأحسن مضوءك فرجع فتوضى وصلى حديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند الشيخين وفيه أنه صد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء فتوضى وبسح على عفره وحديث تظالم عساد عند أبي داود وفيه كنت أعصب الناعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوضعه في الحض في الحضري والسرا حديث سعيد قيس بن سعيد رضي الله عنه عندنا ناجه وأيده وفيه أنه هي هي ناعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت سلفه نعطاهم حذة متعمرة للتحف بها. غيرها من أحاديث الباب المقالة. قال غسل فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين غسل فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين أول هذه الظرائض سيفصلها قال إن أولها واصلة أكبرت بأقرأ فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين ومنابط شعار الرأس المعتاد والذقن والثقال أولدقني والله أولدقني. ما وظاهر الشعر والذقن والله الذقن كل الذي يقولون هذا هو الذي يقولون هذا هو الذي يقولون هذا هو الذي يقولون هذا هو الذي يقولون هذا هو الذي يقولون هذا هو الذي يقولون هذا هو الذي يقولون هو ما بين هذا هو شعر يقولون والذقن هذه هي حدود الوجه. فيغسل ظاهرة وجهه ويغسل وترته وهي هذه ويغسل أسارية وجهه أسارية وجهه ويغسل ظاهرة لحيته إذا كانت ليس فيها نعم. شعر نعم ومناب شعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية مناب شعر الرأس المعتاد معناها ليس مناب شعر الرأس متاد خرج الأفلا الذي تاخر شعر راسه وخرج ايضا الاغن الذي تقدم شعر راسه الذي تقدم شعر رأسه من محل الجبهة، لا الله إلى مناب الشعر. والذي من لا إلى تأخر اللحية. ظاهر شعر. وحير اللحية لا باطنها فضاطن اللحية ليس من الوجه لا يغسل لا ليس من الوجه فيغسل الوترة وأساليد جبهته يغسل الوترة وأساليد جبهته وعنها ما خفية ونغارة من جبهتي يغسل مم. مم. وظاهر شفتي شفته وظاهر شفته بتخلير شعالين تظهر البشرة تحتها يتخني شعره لا وإذا كان في اللي كان في الليحيتي شعر تظهر البشرة تحته يخلي ما إذا كان لا تظهر ما إذا لم تظهر ال لم. لم تظهر البشرة من تحته فإنه اكتفى هذا فقط بدون تخني نعم لا جرح فريقة أو نق غيره لا ج لا جروح لا جرح، لا جرح، لا جرح برئة أو خلق غائرا، لا جرح درأ، درأ، درأ، لا جرح درأ أو خلق غائرا. الجرح إذا درأ أنا أشوفه يه أو خلق غائرا فإنهم يوصل إليه الماء ليس مثل اللحية التي اللي هيد كذيه، اللي هيد كذيه لا يطلبوا يصاب الماء، اللي البشرتين عاللي هيد كذيه، لكن مع الجرح الغائر، الذي برأ أو مع مع خلق غائر في جسدي لا بد من إصابنا، لا زوحان برأ أخلق غائر، ويديه بمرفقيه، ويسبه قصروا يديه مع مرفقيه، ببنال مع مع ويجيب غسل يديه مع مرفقين مع معناها يدخل المرفقين في الغسل يدخلوا المرفقين في الغسل وبالنسبة للوجه هو ذكر للآن فرض الوجه فصله ذكر أنه من الشعر إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن وأننا لا نترك غائرا وأننا نغسل جميع الأسرير وأن اللحي إذا كانت كثيفة تمسح وإذا كانت خفيفة تخلد وهناك خلاف في المنطقة التي المنطقة البيضاء التي بين الأيون والعين هذه المنطقة البيضاء التي بين الأيون والعين هذه المنطقة اختلف العلماء هي من الوجه أم من الرجل. وذهب أحمد والشافعي جمهور العلماء إلى أنها من من الوجه وتقسل معه <تصفيق> ورواية عن مالك وجمع العلماء إلى أنها ليست من الوجه ولا تقسل إنما تمسح فقط فصل بعض المالكية فقالوا هي من الأمردي من الوجه ومن غير الأمر من الرأس والصحيح أنها من الوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقسلها وكان يغسل الوجه كله من من التحديد الذي ذكره من الأذن إلى الأذن والصحيح إذن ما بين الأذن لي الصحيح إذن أنها من الوجه هذه المنطقة من الوجه أول ما تسمى هذه العذاري العذاري. نعم. هذا البياض الذي الشعره نعم. لا شعر. العداري. سمى العداري. سمى العداري. يعني ما بين الشعر و. هذا البياض خييف نعم. المقال وغسل المرفي مع يديه معناه إنه يدخلو المرفي في, في غسل اليدين وهذا هو ما قالوا لأن ما تبارك وتعالى قال أخصي وجوهكم وايديكم إلى المرافق إلى قالوا إلى هنا الغاية هنا داخلة المغيأ الغاية هنا داخلة في حكم الغاية حكم ما قبل أداة الغاية داخل فيما بعده لأن ما بعد الأداتي من جنس ما قبله؟ ما بعد الأداتي من جنس ما قبله؟ ولأن اليد أيضا تطلق في اللغات العربية على معاني تطلق على اليد إلى الرص وكف تطلقوا على اليد إلى المرفق وتطلق على اليد إلى البنك وقالوا أيضا هذا يبينهم صلى الله في علوم مديحه عليه سلم الذيان للأمر الضباني وفي النبي صلى الله عليه وسلم هو قسل يدي المعفق وقالوا أحاديث وير للعقاب من النار تدل على ذلك وحاديث أيضا إسباغ الوضوء حتى بلغ به أبو غريرة وفي حاديث عزمان أنه بلغ إلى أطراف عدو زين تدل على دخوله وهذا هو مذهب جمع العلماء وهو الصحي ولهذا الطائفة من العلماء وهو مذهب ضعيف لأن المرفق غير ذاخي لأن ما بعد الغاية لا يدخل حكمه فيما قبلها ولأن اليد إنما تطلق على اليد من الأصابع عندهم بإطلاق من الأطلاقة تطلق على اليد من الأصابع إلى المرفق لا يدخل المرفق ولكن الصحيح هو, هو أن يجمعه عليه دلته كهيه. ويديه به مرفقيه. ويده نعم مرفقيه. وبقية ولا وبقية. قول ويده نعم مرفقيه. وبقية مئص من قطع. وبقية نص. ويجب غسل بقية مئصين من قطع. من قطع تيل، من شيء من المولد مشان، <تصفيق> نعم، هذا العبد، هذا هذا ليس العبد زند. نعم لا بقية منه شيء يغسل, يغسل. ككفين, بمنكبين. ككفين بمنكبين الكف إذا كانت يجمنكب خرق الإنسان لا زند له أصلا على عدد وإنما كف النابس تبرمك الكف تقسل كذلك كاملة تغسل الكف كاملة هينا. بتخليل أصابعين مع تخليل أصابع تخليل أصابع يجب تخليل الأصابع والأصل ذلك الحديث التخليل التي رأينا في حديث العقيدة من صدرته رضي الله عمانه وغيره العصابي عالم شيخ العصابي العيد والرجل العصابي العيد العصابي العيد لا, لا إجالة خاتم لا إجالة خاتم نعان إجالة الخاتم وردت في حديث أبي رافع عند الدارق بن النواجح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتوضع حدرك وخاتمه مم. إجالة تحريك مم. إجالة تحريك يعني لا يطلبه عند المالكية لا يطلبه تحريك الخاتم لأن الخاتم في الغالب لا يمنعه من إخصال الماء لا يمنعه من إخصال الماء إلى الإصبع فذلك لا يطلبه تحريكه نعم ونقض غيره ونقض غيره أما غير الخاتم فينقض فينقض حتى يتوضع الإنسان نعم مثل, مثل, مثل آآ آآ العصابة التي تجعلها لا لي, لا لي مرضين فإنما فقط العصابة معينة تجعلها لا, لا, لا أصبعك مثلا تسكتش تعريح على أصبعك لا شيء هذا لا بد أن ينقض يجب الأخضاء هذا لا بد أن ينقض لأنه لا يصل معه هنا ومسحوا على الجمز ولي الجمجمة صدغيه مع مع <مسحو> مسحو على الجمجمه بعظم مع المستخ مع المستخ مع المستخينه ويجب مسحه على الجمجمه عايده فقى على الجمجمة ومسح ما على الجمجمة بعظم مع المستخين ونسح <مسحو> ونسح ما على الجمجمة مع عظم صغيه على بعظم صدغاني هذا مع علم كما قال وعلم المستخي مع المستخي من الشعر طبعاً مع المستخي من إذا كان عنده جمة شعريه وعنده وفرة يمسح الشعر إلى نهايته إلى, آخرها. إلى آخرها. أنا. مع المستخي من الشعر ولو طال ولو كان, وفرة. ولو كان وو هذا اللي الم هذا هو اللي بعرف ومس على الجمجمة تبيع عالم مع المستخر يعنى المستخر يعنى, المسترخي. يعني عظم. مع عظم صضعي يمسح مع, عظم مع من الشعر هذا مسح الرأس هذا مسح يعني. مسح واجب نعم.واجب مسح على المصلاين.أه أه واجب مسح على المصلاين ومسح الرأس اختلف فيه ولنا ذهب ما. مالك وأحمد إلى أنه يجب مسح رأسي كله اتجو بحديث رواية بنت معوذ اللي درعيناه في مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه كله وذهب الشافعي وهي روايته عن أحمد. وأبي حنيفة إلى أنه يكفي مسح جزئه والمالك وأحمد ومن ذهب مذهبهم قالوا في الآية